ونعود إلى درسين آخر مسألة في الفقه كانت إيه؟ إيه؟ إيه؟ طيب ذكرنا أن الخضاب يجب على النساء طيب مسألة وجوب الخضاب على النساء <تصفيق> طبعا بعضكم يتعجلني في مسألة الضابط ما بين العادة والعباد صحيح؟ فلزلت أجمع أقوالا فيها من بابي أن, أن إحنا نقول فيها قولا يكون هذا القول قولا إيه على وفق قول العرب الأقدمين قطعة جهيزة قول كل خطيب تمام فلزلت أجمع فيها فتمهلوا ولا تتعجلوا والله المستعان ونحن على قاعدة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكره فين كنا الخضاب للنساء وجوب الخضاب قلت واجب الخضاب على النساء وذلك للأدلة الآثية أما الدليل الأول حديث البيعة الشهير من أن امرأة مدت يدها بالبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا فاهم منه بعضهم وما أدرى كما بعضهم إن ده بيع تمت باليه ها مصافحة فأفتى بأن المصافحة إيه تجوز كيف تكبت مثل هذا ها كيف تكبت مثل هذا يا طاي عندك الجواب من أول الدرس وأنت معه ها قولي يا رجل ثانيا لا لا دي مسألة أخرى أنا أقول إني لا أصافح ما مس يد امرأة قط والحاضر مقدم لو فرضنا سأ رابعا إني دفعله لو سلمنا له وأن هذا قوله وقوله مقدم على خامسا لو سلمنا له لأنه صافح فالفتنة في حقه مأمونة ويجوز له ومنه ما لا يجوز من النساء أو من غيره بدليل أنه كانت له خلو بمن بالنساء صحيح صحيح بدليل أن تجد في روايات كان في بيت محرام بنته بنت ملحان ظاهر الرواية أنه كان إيه؟ كان في بيتها عندها وظهر الرواية أنه لم يكن هناك إيه؟ احد فالحافظ ابن حجر قال وله خصوصية في الخلوة بماذا بالنساء لان الفتنة في حقه مأمونة اخشى بقى ان يذهب بعضهم يقول لك ده بجواز الخلوة بالنساء الان واذا على شاشات الانترنت شيخ يدعو الى الفجور ويدعو الى الاباحية ويدعو الى كده الله المستعان. طيب قلنا من أن امرأة يدت يدها بالبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يد رجل أم امرأة قلت ويظهر من الحديث جليا أن خضاب المرأة واجب لما أنكر النبي وعتب على المرأة عتابا يظهر شديدا كيف تعلم شديدا عتابا يظهر شديدا آه. صفة نائب عن المفعول نائب عن المفعول نائب عن المفعول المطلق مم. حال مم. لا ليس المفعول نعم لا الصواب نائب عن المفعول المسلم عتابا يظهر شديدا صحيح فأصل الكلمة عتابا عتب عتابا شديدا واضح فين كنا نعم ثانيا ولما يظهر من الرواية أن الخضاب من خصوصيات النساء وبه يتميزن عن الرجال ولا يتشبهن بهن وكل ما كان داخلا في باب الخصوصية فهو ماذا فهو واجب او كل ما كان داخلا في باب عدم المشابهة والتشبه هو واجب الدليل الثاني الحديث السابق ذكره الحديث الذي سبق ذكره او السابق ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتل الرجل المختضب في يديه وقدميه لولا لأنه قال ماذا إن نهيت عن قتل المصلين وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الخطاب واجب. على النساء وأن وجوبه أكيد بما هم النبي بما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجل المختبر طب معاش امني بعد الذكر يا رب الوجه الثالث ولما كان الخضاب من صور التجمد والتزين يعني هناك شكوى الآن وصلت من أصوات النساء فنرجو رجاء حرا وقد تكلمت في هذا غير مر من كانت لا حاجة إلى الدرس فأهلا ومرحبا بها ومن جاءت للكلام وللحديث والحوار فهناك غير مكان يسعها لا تفسد علينا ما نحن فيه ولا تضيع على أخواتها الفهم والعلم فما هذا هذا ما ينبغي من مسلم أبدا على الإطلاق أن يضيع على أخيه الخير وأن يفوت على أخيه الخير فنرجو الانتباه إلى هذا الأمر وبخاصة مع وجود الأطفال يعني الاخت التي يمكنها ترك اولادها بالبيت تفعل او على اقل تقدير تشغل ولدها عند الجلوس بان يكتب بان كذا بحيث لا يخرج له صوت من صور التجمل وعدم التشبه بالرجال وان تركه تشبه بالرجال او ان من عدم التشبه صحيح هذا وأنه من صور التجمع وعدم التشبه بالرجال وهذا كله مما يقوي وجه الوجوب من خضاء نعم لماذا لم يقتل اجبني الان بس إذا. يبقى هذا هو السبب المانع صحيح طيب لماذا هم بقتله لانه اعتبر ان ذلك ضربا من ضروب تخنص فكاد يقتله يبقى واجب ولا مش واجب سكت الرجل انصف من نفسك وأنت طالب علم طيب قلت رابعا ولما كان من سنة السلف القارية من الخضاب مما يقوي وجه الوجوه طيب مسألة ثانية تقصير النساء لشعورهن. لا على الدوام طبعا لان تبقى العلة قائمة محمود علة عدم التشبه فلو فعلته مرة واحدة لعادت الى ماذا الى العلة وهي التشبه مسألة الثانية قص نعم من هذا وذاك ويشرع فيه الوشم كمان يعني الرسم كما جاء في حديث اسماء بنت عميس كانت تزب عن ابي بكر وعلى يديها ماذا الوشم. الوشم يعني الرسم بالايه بالحناء طيب فين كنا وعلى فكرة يعني جثبت النلوم يعني فائدة طبية عالية جدا الخضاء يعني احد اسباب طب هنا مسألة لاحقة مع الشيقانون احد اسباب فعلا تشريع الإسلام لخضاب النساء إن وجداً هو أثر طيب جدا على الجلد وعلى بشرة الماء لذلك بعض الرجال الذين يصابون ترىهم يضعون الخضاب كعلاج أو كدواء والله المستعان فين كنا طيب هنا مسألة عارضة تقول ما حكم ليلة الحناء التي تسبق ليلة البناء لا بأس بل هذا طيب داخل في باب بأ التزاين المطلوب لكن أن يفعل ذلك الرجال فلا يجوز لأن هذا من قبيل التشب الخضاب طبعا لعموم النساء لأن الأصل في خطاب في خطاب الشارع أنه خطاب عام صحيح لم يأتي تخصيص المتزوجة منهن بماذا بهذا الحكم والله المستعان قص الشعر ويجوز الماء قص شعرها لا ما عندي الآن جواب عنها ويجوز المرأة قص شعرها كما صح في سنن النساء أن النساء كن يقصرن شعورهن حتى تكون كالوفرة وقد فسرت الوفرة بأنها الى المناكب وقلت وحده بالمناكب تعين وإلا لدخل في بابي التشبه بالرجال المثالة الثالثة الكعب العالي قلت ويحرم لبس المرأة الكعب العالي وذلك للأدلة الآثية أما الأول لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تفر الله وأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن نساء بني إسرائيل كنا يلبسن القالبين تطول بهما لخليلها. القالبين تطول بهما لخليليهما لخليلها فألقي عليهن الحيض الحيض وهذا مما لا يدرك وهذا مما لا يدرك بالرأي فالذي يظهر فالذي يظهر هو ان الاسرى في حكم المرفوع لانه اخبار عن امر لا يدرك بماذا بالرأي قلت نعم إيه؟ الإسرائيليات ما كل الإسرائيليات ضعيفة أو موضوعة أو مثروك بل إن من الإسرائيليات ما يتعين ماذا الأخذ بها صحيح من الإسرائيليات ما يتعالي الأخذ بها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم هذا من الإسرائيليات صحيح؟ طيب يبقى نقول وهذا مما لا يدرك إيه إلا بالرأيه إنما هو مرفوع وفيه دلال إيه؟ فسر على تفسيرين إن المرأة لما كانت تفعل هذا كان رب العالمين يضربها بالحيد عقوبة لكي لا تخرج لأن المرأة في بني إسرائيل كانت زحاضة تلقى في الجبال <تصفيق> نعم نحن كنا فين قلت وفي دلالة ظاهرة على تحريم الكعب العالي من أنه من التشبه ببني اسرائيل ولما لزمت به العقوبة بني اسرائيل قلت وثانيا لما فيه من التدليس كما منع وصل الشعر، فمن باب أولى يمنع الكعب العالي، لأنه التقى معه في معنى التدليس. ثالثا أن الكعب العالي يلزم منه. ما يكون في مشية النساء من الخلاعة والتمايل وهذا مما يحرم شرعا وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام وقد قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم قلت وحد العالي حد الكعب العالي عمر هو ما يقرره العرف ما يقرره العرف السليم شوف حد ما لو فيش حد بيكتب هو إذا أنت ما بتجتب أعطي المحمود وهو ينوب بس اعطيه كلمة السر. فين كنا؟ ما يقرر العرف السليم ولا يجعل الشرع في ذلك حدا. ويمكن الاعتبار في هذا الباب بما خرج عن المعنى المألوف فيحرم والله تعالى الموفق والمستعان، نعم يا رجل طيب ما قلنا هذا اول ما قلنا في تشبه اليهود المسألة رقم كم ممكن هذا والله المستعان المسألة الرابعة ويحرم على المرأة او اتخاذ الطيب مسائل الطيب ويحرم على المرأة اتخاذ الطيب زر ريح او زر رائحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ممرأة شمت بخورا فخرجت ليجد الناس من ريحها او فلا تشهد معنى العشاء الاخرة وفي الحديث الاخر فلا تشهد معنى العشاء الاخر اي ممرأة شمت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخر وفي الرواية الاخرى فمرت بقوم ليجدوا من ريحها فهي زانية قال العلامة الألباني رحمه الله وهو محرم على مريدة المسجد فكيف بمن خرجت إلى الأسواق والشوارع والأزقه قلت فحرمته أشد قلت ولا تتعلق الحرمة بنيتها في أن يجد القوم من ريحها لأن بعض الناس قال الحرمة متعلقة بشيء أن تكون نيتها إيه؟ أن يجد القوم مهلا مهلا طيب ولا تتعلق الحرم بكونها مريدة لهذا أن يجد الناس إنما هذا سنتباق وفس الزانية عليها وإلا فهي آثمة في الجميع وسبحان الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية وجد أن بعض العطور النسائية فعلا لها أثر في تهييق ماذا؟ وإثارة الغرائز والشهوة ولذلك هو ما قال الزانية عليه الصلاة والسلام عبثا صحيح؟ هو ما قال عبث زاني إنما فعلا لأن بعض العطور النسائية لها أثر في إثارة الغرائز وقد قال لي بعضهم ممن ارتد بعض الأماكن تمام اماكن علية القوم والمطرفين وكذا ذكر لي من حال نفسي انه ربما دخل المصعد حال خروج امرأة منه فيبقى ماذا فيبقى الطيب في المكان فيقول فكنت اجد في نفسي يعني شهوة او اسارة او كذا فقلت ساعتها صدق رسول الله فهي زانية فهي زانية تغتسل تغتسل صحيح وينظر في هذا الخروج يعني لو خرجت بسبب مثلا زلزال <تصفيق> ما هي آسمة لكن ترى لو خرجت مثلا تظهر أخت الله في الله ما هي؟, ما هي حاجة ولا ضرور لأن الزيارة يمكن أنها تتأجد لكن لو فعلت هذا في البيت فجاءتها الام المخاط لا شك ان الاسم يرتفع عنها لان الذي ابجاه إلى الخروج شيء يخرج عن ماذا عن ارادتي فين كنا ها طيب هوب الزاني عليه صحيح طيب قلت ويظهر من الحديث أن الحرمة متعلقة بخروجها فلا بأس اذا اذا تعطرت في بيتها لزوجها وعقول لزوجها تأكيد تمام إذا تعطرت في بيتها لزوجها إذ ظاهر الرواية أن التحريم مختص بالخروج نعم من قال ليس برائحة هذا أما القيف يزيل العرقة رجل قلت فرع ويأخذ نفس الحكم ما يلتقي مع الطيب في معنى التعطر من الكريمات والأدهان ومزيل العرق ونحو ذلك لأنه يلتقي معه في المعنى قلت فرع وأحب طيب النساء ما ظهر لونه ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير طيب النساء ما ظهر لونه ولا ريح له مسألة مساحيق الزينة والقول بالجواز هو الأصل لقاعدة العموم الأصل في الأشياء الإباح ما لم يرد نص ولأن مساحيق الزينة تلتقي مع الخضاب في المعنى وتلتقي مع ما سبق ذكره من صفة طيب النساء ولما صح أن عبد الرحمن بن عوف أصابته صفر من نكاح بما يدل على أن عادت النشاء أنهن استعملن ما يدخل في معنى مساحيق الزينة من الألوان والتلوين وإلا ما ذكره لنا بعض زو الشأ من أن مفحيق الزين لها أضرار تعود على البدن وهي أضرار بالغة على البشرة والبدن بما به نقول إن أمكن التخلل منها وقصر استعمالها على مواضع معينة دفعا لمضرتها وأغزا بمصلحتها من التجمل للزوج للزوج فهذا القول أقرب من سابقي فهذا القول أقرب من سابقه يعني هي أقرب من سابقي يعني هي جائزة مع الكراهة وأن الكراهة تزول بماذا بالتقلل منها وقصرها على مواضع يعني مواضع؟ يعني مواضح التجمل والتزين للزوج لكن ما تفعله النساء اليوم من وضع هذه المساحيق؟ كيف يقال عمال على بطال حتى عند الخروج إلى المساجد فهذا لا يجوز وهذا أقرب إلى معنى الكراهة منه إلى جواز لسببين لأن الأصل في خروج المرأة من بيتها وليخرجنا تفلات وقوله تفلات ليس في معنى ليس في معنى تجم الأصل واضح الكلام وعلينا نقول بأن التخلل من مثل هذه الأشياء يجعلها يعني أقرب إلى الإباحة منها إلى قول بماذا بالكراهة والله تعالى المفق المستعان <تصفح> <تصفح> أخرجتنا مما يا رجل ماذا موضوعنا نعم <تصفح> منه ما كان معروفا عرفا بأنه من طيب الرجال لا يجوز المرأة استخدامه لأن الأصل الشرعي عدم التشبه. آه نعم أنا أكره هذا وأقول إن إثم كل أذلة الزينة يبنى جعلها مسألة أكتب فرع خروج المرأة متزينة ولا يجوز للمرأة تزين إلا لحاجة شرعية من التجمل للزوج أو للخطاب ويشهد لهذا أن جميع الروايات التي جاءت في طلب التجمل والحس عليه فهي مخصوصة بمن؟ مخصوصة بالزوج كما جاء في حديث ما أبز هيئة خوله فقالت السيدة عائشة هذه كمن لا زوجه لها ماذا تفهم من قولها هذه كمن لا زوج لها أن التجمل خاص او مخصوص للزوج وثانيا لان الاصل في خروج المرأة من بيتها ان يخرجن ماذا كفلات وعليه لا يشرع تجمل المرأة حال خروجها من البيت الا لمقصد شرعي من الزوج او الخاطب والله تعالى اعلى واعلم هذه مثلة في كتاب البيوع أجابت عنها وقلت بأن الغالب على بيع المساحيق غالب على مستخدم المساحيق النوم يستخدمونها استخداما محرم والسلعة تلم أنه غلب عليها الاستخدام المحرم فإنها لا يجوز بيعها لأن الشرع قد حرم أشياء باعتبار ماذا؟ قاعدة الغلبة أو باعتبار قاعدة الغالب على الاستعمال كما قال تعالى في الخمر والميثر واسمهما اكبر من نفعهما حسبكم هذا القدر معنا بعد المغرب درس في الاحكام الفقهية للقرآن الكريم وهو الدرس الرابع ولعلنا ننهي به اليوم الاحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم باذن الله وتلك المقدمة الاولى من مقدمات علم التفسير معيدا عليكم التنبيه بانه في يوم الجمعة المقبل ان شاء الله تعالى ولسلاس جمع يتوقف درسنا درس مسجد الدعوة ليبقى في الدرس في نفس المسجد في احكام الصيام فقط، فعليه لن يكون الدرس في ماذا في هذه العلوم الشرعية السبعة او في هذه الكتب المدرسة انما سيكون الدراسة في دراسة ماذا كتاب الصيام ننهي دراسة كتاب الصيام في ثلاث محاضرات وهذه غنيمة وفرصة لطلبة العلم بحيث أنه ينهي دراسة كتاب الصيام على طريقة الدراسة الفقه المقارن في ثلاث محاضرات فقط في ثلاث محاضرات فقط إن شاء الله تعالى بحيث أننا إن شاء الله تعالى ندرس كتاب الصيام في سبعين مسألة على وجه التقريب إن شاء الله عز وجل وافق وخدمة الجمعة القادمة بمسجد الدعوة وموضوعها إن شاء الله عز وجل فحي على جنات عدنه أمسك عن الأسئلة الآن لم يبقى على المغرب إلا دقائق قليلة نجلس فيها للذكر والدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى ثم بعد صلاة المغرب نجلس لدرسنا الإسبوع في تفسير القرآن الكريم وصل اللهم علىنا من محمد وعلى آله وصحبه السلام.